ستة. لاحظ الأعداد الترتيبية الطالب السادس الطالبة السادسة الطالب السابع الطالبة السابعة الطالب الثامن الطالبة الثامنة الطالب التاسع الطالبة التاسعة الطالب العاشر الطالبة العاشرة